طاعة الحرب تشجي مسمعه وصدر والشاش يروي صامد في صدره ألف صدا لدوي الرعب يوم المعمع فقعات الحرب تشجي مسمع وصدر الشاش يروي أضع صامد في صدره ألف صدا لدوي الرعب يوم المعمع صامد تحسابه في السنة ما أروعه يشق الموتى ذل القوم من يطلبون العيش موفور دعا, دعا يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور دعا قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدر الشاش يروي أضلعا صامد في صدره ألف صدا لدوي الرعب يوم المعنع همه في صدره ملته من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمع يا مؤمن مستبسل عزت الاثنام في الهي جما انما يرمي لنصر أو خداء الدين يلقى مصرع إنما يرمي لنصر عجل أو خداء الدين يلقى مصرع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجع يترى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمع رعف الجرحي وحيدا او ماري العزم لا يرضع ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان القدر ثار الزبعة راعي الجحيم وحيدا سابقا عُمرية العزم لا يرضع ليس يثنيه عن العزم جيوش او جبان القدر ثار نصرة الإسلام في أعماقه يتبع الأثار ليس الإمام يقتفي أثار جيل خالد. سقلي الدنيا الهدى والمنفعة يقتفي أثار جيل خالد سقلي الدنيا الهدى والمنفع رعف الجرحي وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضع ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة من دماه قد مات أزهر وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترع من دماغ قد نمات أزهرنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترع فاستحال الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مدعى ققعت الحرب تشجي مسمع وصدر الشاش يروي ضعى ققعات الحرب تشجي مسمع وصدر الشاسي أضلع من دماه قد نمت أزهرنا وأغاث الروض حتى أينع خلدت تاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترع من دماه قد نمت أزهرنا وأغاث الروض أين خلدت التاريخ من أمجده